لوان ريت الفنى من قبلك لوان الله وياك يا الشايل الله وياك يا الشايل لوان من شايل العالم ليا يا يا من شايل العالم أيام لا يا, يا قسم بحشيان وبصبر وجودة الفقد عباس قل صبري وجودة قسم بحشيان وبصبر وجودة الفقد عباس قل صبري وجوده بيوم كفوفه بفاضي وجوده والوسام الشجعان الشفين يا يا هو الوسام يا يا يا يا, يا شفيه